تأتي السماء بدخان مبين، فارتقب يعني فانتظر. قديش بيشتبي عن بارس الله عليه وسلم يا محمد صلى الله عليه وسلم تو هي فيها رؤسته، هي فيها هند رؤسته. ما دام أفراد الكافر إيماناً إنو باعدين إنو ولا رياو تراناب حقيقة كانوا راسية كانوا في عنبر القديش كانوا واكتيبات كانوا بقديش إنو إن آخره فارتقب يعني بتوستا صبر هبيتو وخويفية بقراء. هتعد أبوه قديش. يوم تأتي السماء، يعني رجاء او رجاء تأتي السماء، يعني عثمان دبواءيند تأتي السماء، عثمان ده شيء بدخان، يعني ده كاد يك عثمان مبين، أو كاد يك ياشكرايا يازورة تتهاموك سجد بيند، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. تقول الهيوهات حين در راوستال محمد صلال الله عزب بوابه عزبه اش نشان و عذاب اونا وحتي عثمان كاديا كازور ده بلاوكت و ده ايني و ده هيته آشکرا کرن العثمان مفصل على رحمة الله عبد وحتي بحثي دخانه كري سي قوله دهوتين سي قول سر و دخانه دهوتين كاف دخانه و اف قاديا چه قاديا بيجيت دخان أو وقت او وقت حشقاتي رب العالمين عليه في عنبرس الله وعليه وسلم دعاء المشركين وكرب العالمين هف صارت حشقاتية وكي وهف صارت حشقاتية ورد يوسف عليه سلامة وسلام ومصردهاتين في عنبرس الله وعليه وسلم دعاء الكافرات مكيكر والمشركين كرب العالمين هف وير حشقاتي بدته وقاولة كذي بدخان بيدخان لا, لا في لغة عربي دخان يعني أو خرابي أو عذاب أو نحوش ويزور يعني فارتقب يوم تأتي السماء وبدخان المبين يعني تولي فيه رأس محمد صلى الله عليه وسلم كل هي في بغرا مدكي كيم عذابك وقالك ومازن ونخوش نحوش ده بغا هيد سيد بجد فارتقب يوم تأتي السماء وبدخان مبين یشت اول بحثی رجاء قيامتها. چونکی برای رجاء قيامتها دکادیهت ایک العلامت نزیک بین رجاء قیامتیه کادیک قيامتها وی آشکر آدیهت. بر هم برسه الله عليه وسلم سلم وقت رجاء که چناف صحابا دا رازو بی ناخودلی بید. صحابا تا خفتن و بحث رجاء قيامتها. کرد. الشعور بين الله السلام أن يتصل لمحاولا عليك ، 텀� unforsided السلام الله stuffed بالنسانvol برأس اياها السلام و تتلقى Streلمات او65 و已 تجمع الديعونأتها في النجوم mystical warm다는ideومة خلية مع المسجدة بهالثة قامت ب polls معط replied well بتاقةband قادِش الحال are p setthod. فقامت برأس انا قد برأس یكف الاشهاikh. Joanna putcri منذ حت semanaطينه قد وفتان comun meinen أعمالmonا침ت بالاست قنقل الأدجال ,트 کادیا کازوره و حديث هاتيم به عنبار صلا الله و سلام باسي به کادیا كري، امروزه برای رونج قيامت اكل علامت قيامت، کاديد هدي و کادیا کازوره، مروه ايماندار دهف کادیا پيش اقداش تا ناف دفن نويدا و ده و كه و بشك به ازعاج بيد، بس يا كه تأثير لانه كرد. اما مروه كافر و يمنافق به عنبار صلا الله و سلام بشيد، دشت ناف گيان ويدا و كه ونيا اناليسداري ونيا قالت عذابي ونيا خشه ببد فاش اكل نيشان فرتقب يوم السماء بدخان هناك بجنابه محسينجيا وحتى افكاد يهويا زورتت وتت نافخه كده وبياماس الله عليه وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. وخطاب برج قيامة نيزيب برج قيامته. إيه كل علامات نيزيبين برج قيامته حيوانك ده هتا درى. رب العالمين بجد. أمدبو هنيين دل الناس عديدة. دجال خلكي أغرب. بي. وبشدينك بيعم بس الله وسلام بجد. وطلوع الشمس من مغربها. وروش بروش أواح الهاد. هبش نشانك قيامتها. ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام هاتنا خار عيسى عليه الصلاة والسلام وخروج يأجوج ومأجوج هاتنا درا يأجوج ومأجوج كدو عشيرة الماضن وقبيلة الماضن ويجدهين ده خرابير عردي كان بش الله سمجد وثلاث خسوفين وسي چون خسف خصف بالمشرقي وخصف بالمغربي وخصف بجزيرة العربي أما یعنی عردش ده خاره خاصه یعنی چونه خاره روش هلاته و روش آوه و جزیر عربی عردش ده خاره منی چند کسی اگر خوبت جنده نگوتی بسی گوتی ده شده خاره اوش دی چند مانه با؟ چند؟ نه نه ایک گماه با پیان بس آلله و سلم بجید و آخر ذالک نارون اخیر علامت آگرک دهی تداره من قعر عدن الكيرة اليمني هاني يمني دهيت تطرد الناس إلى محشرهم ده خلكي بتبيج أو جا حشر قالتها كرنا ده خلكي خر بقى كات بيعم بس عاوز مشت جو او آن رژه نه هدو حدیثه که جدا پیان الله و علیه اف ده نشانانه اك نه و که رسکه که نه که میرو که هاد بیده چه کرن وقت پر چی ها رسکه که های که پر چه های میرو و دی میرو که دهی نه داره اوش ایک دی ایکی دهی نه یعنی هم دی نه هاتی نه ونی هم رو به امینه اشتو إذا بكبرونه نعم. آه، وعلمته المعاصر درجة عامة. أبغى سياق قول بون. سير هندي فرتقي بيوم تأتي السماء بدخان مبين. ابن الجرير الطبري رحمة الله عليه بجد قول راجح قول أريد بجن أبغى بحسي أب بدخان مبينين وحفظ صارت حشكاتنا بسير قريش ياده هذه. بجد قول راجح أذايا. برچیوال بجید. لیش چون کی مسروق ایکه طبیعیه رحمت دا خدا لبید. روزه که طبعاً طلبه عبدالله بنو مسعودیه رضی بنا خدا لبید. بجید هم مجلسه عبدالله بنو مسعودی دا بوین. اوه مسروق ابو بجید. بجید اینا مرور وکات هاتا می مجلسه عبدالله بنو مسعودیش یا دریش مجلسه دا. اینا وی مروری اوه هاتیا لای مجلسه دا بجید گوتما گوته ايه كاللالي مهي بو مقالة جرا حديثة و تشيروكة و بيجيد بو تي بو مقود بيجيد اف آياتات نوف إرادهاتي فارتقي بيوم تأتي السماء بدخان مبين بو تي بيجيد اف كادية بحسي رجا قيام نيزيك بينا و رجا قيامتيا عبد عبدالله بن مسعود راببه و حصابي بو عاجزه بو تي بو تي هكا عالم تشتاكي هابيد بلا بيجيد دليل في هابيد بلا بجد. أما كعلم في نابيد متي بلا بجد؟ الله أعلمه بلا بجد. خدا زايد وبلات دوناء أهدي. وترى بعض علميني قتب الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما انا من المتكلفينه. يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم تبي جه قلتي بجاءز برعمبر في دي عندك أز دينه خداي شان قدم خارنو من يقول خارن وما انا من المتكلفين وأستكلف إيش ناقم؟ مثلاً شتی بیش مانگو. و نیا لایل خراب بیش مانگو. لابه حالا، لانه و حرام، لانه و چینابی تا. شتی که خدا بون وحی نه نیت، اصلا بیشم. پر پر انبال صلّا و سلم خدا بوده پر انبال صلّا و سلم نبی تو چشتی لایل خراب بی. و نیا او بوده بیش خلقی و هندی. یعنی بومج، گلی و سرمال نبی. مم چشتی لایل خراب درست، لابه درست نیه. لابه حالا، لابه حرام، لابه سنت، لابه بدعا. ایلا علم به بني عبد الله بن مسعودي واجه ثاني ودي جنا الله عليه وسلم يديف اياته اف اياتهات يا بيوم تأتي السماء بدخان مبين ودي وقت قريشيا جوهنده الله عليه وسلم إيمان بينا انه دين الإسلام كيري بصرمان كيري ودي الله عليه وسلم دعاء لك ودي يا ربي خده تو حف قريشيا سر يوسف عليه الصلاه والسلام ده ومس أهل مصر ده هاتيد. هنا بيجيت ها باران هاتنا راجرتنا عثمانة وباران بنا هاتن بقرة إيش يا؟ وداس بيكر ويا كيف حالة وانا حتى جلد حيوان مري خاري حتى اشت جني خاري يعني شو تشسمع هنا هاتنا للي بيعنبرس عليه السلام وهم ده كرواة تذيع ثري جوتي. آبوزفیان سفيان تلیپی خبری استالله و علیه و سلام. بتوان محمد صلى الله عليه وسلم سلام توی هاتی توی بیچه مطاعت رب العالمین بکو، توی بیچه ماتی و صلیت الرحم لهبید. آبش یه همه نزیکترن کاتسلت الرحم لهبید. آب خدمت تنا، کسکارت تنا، نزیکت تنا. اونا یه حشقاتی ابسرده نخوش بی، جامد ها زد تکن. کاتو بمد عاب که در رب العالمین باور نپیدید. و وی حشقاتی است اینا پیغمبر ایسا الله علیه وسلم دعا کرد دعا کردید یا رب خودتو وی حشکاتی سر قرائشی آراکی او ببینی، اینا بباران هاتو بر هندی عبدالله بن مسعود رازو بنا خودالی بید بجید فرتقی بیوم تأتی سما و بیدو خانی مبین بیشت بحسی به هندی اجاب اوه چه علاقات بیدو خانی به هیا عبدالله بن مسعود بجید وقتی برز گشتی ها ها برسکا زور و چون ماي بخون، بشید چاوی و تارید بون. بشید وقت سختت با عثمان ها، عثمان همو کادی دید. فرطاقی بیوم تأتی سما و بی دخانین مبینین. بشید اف دخانه بو. اوه قبل و به آیتی دا بحث کرید. بو تی اف دخانه بوا دیدی. یعنی پیش چاوی بوا هر کسی که یکی اهلوین نبود چو بود بوا تو بشتی عثمان همو کادیه. برچه بر, بر وی برسه اوه گشتی اوه بجید چا تو هممه ولی هادون پیشت چاوه وی عثمان هممو ببو کادی و اوه سر مرویتید یعنی او کسی برس گشت بیته برسه که گلک و زور یا مده که زور گشت بیته چش پیشت چاوه مروی چلیتید؟ بدل بن پیشت چاوه مروی بدل بن برهنده بدو خانی مبینید یعنی برسی وی کادی بربرسه پ معارضش جهل هندی دنیا دیجیتیش جهل هندی دنیا که ایک ال علامات نزیک بین عقیمتش یه دخان و کادیه. بس اف آیت بحثی ونیا، اف آیت بحثی ونیا و اف اثرش علماء علماه حرفی آسایح کری. ما دامی آسایحیه عناه بر هندی اولین جدید تبریش بچید. ابت دلیل او آیت پشتی وش نکده هن. یش ابت دلیل سر هندی که ابت کادینی نیه اوان رجا او و بحثی هف و هفت سال و حشکاتی پیغمبری ساله آسان دعا کری کسر قراشی ها به و وقت گلک برست سر و چووت و تاریبینو و پیش چووت و عثمانی کادیله بود یغشن ناسه یعنی اف کادیه هموی خلقی پیغمبری ساله آسان دعا کری همو چلیه کرن همو ودرتن سر همه يغش الناس يعني سلوها مدهت كسل بن خلاص نبو هذا عذاب أليم رب مين قلت هذا عذابك بإيش عذابك بجلق جلق بإيش رب نكشف عنا العذاب دعاك قلت يا رب خد وراء الشياء دعا كرن يقول يا ربي خده تو ربي مي تو عذاب سرما كي راكي اكشف عن العذاب يعني وعذاب سر راكي و سرما نهلي انا مؤمنونه هم دي ايمان اينين و همو قابه حاله وامرو مشرك يد كافر يد خراب يد كنحكار وحضر كبنا برطانقا فيه كان إيمانتين توبت كان بدجارين بابو العالمين ربنا كشف عنا العذابه با هنده فاناش كر يا ربي دعاء رب العالمين تنه كر وفا مشركوا افندات كر وحضر كبنا برطانقا فيه هوا بس بخداد بر فإذا رتبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين أبراهن بحس المشركات الشركات اوه عبادة صنامات كري وقتا كبونه سفينه ده و سفينهات بوده غرقه ده دعا كم بجن يا ربي خده بس ما تويه هاي و تو اخلاص كي اخلاص دعا بو خدهت کرنتنه و هو بر ارش ده وقتا كفتينه بطنقاوية ده و كفتينه تهنده ده كا باران بناتي حشكاتي سرداتي دعاء كرده ربناك نكشف عنا العذابه يا رب توفي ان هم مؤمنون ودي صلى الله عليه وسلم، چونكي وازاني الله عليه ان لهم الذكرى يعني كيف لهم الذكرى یعنی فایده ای وانا داد اف ایمانه اوانوکه اینایی و اف بیرهات نوه اوانوکه بیرهات ایتوال چه؟ بیرهات ایتوال که پیغمبری حق صلی اللہ علیه وسلم بو فایده ای وانا داد چونکی اوانوکه حالوه خوش ببیده واده چکن؟ نکفرینیه پیغمبری کنم اصلا الله و عیسیم و بردوام نیسته هناك المفسرات التي تجعلها بحسن رجاء قيامته كرجاء قيامته مروفة كافر ويجعلنا عذاب دائمين وعذاب دائمين عذاب دائم رجاء قيامته في دعائكم ربنا كشف عنا العذاب إنا مؤمنون تجعلنا رب خاطب ما الو عذاب بينا دار عذاب سر ماروكا ومده إيمان إينين ربنا مجد أنا لهم الذكرى يعني نكافه وقف ایمان او افتاد و او افت بیش از ما بودن و که فایده و نداد. حال و که ربعل می‌شد آیات دیش دا قرآن دایب و مقوی بهند و کیه؟ قال رب ارجعوني لعل اعمل صالحا فيما ما ترک تو. وش کی آیات دیش دیش؟ صوت الفجر شدیش. آیا لیت نی قدمت لحياتي يوم اذن يتذكر الانسان <سؤال> وانا له الذكر هنگه بيرا مروبي ده هتفا وده بيشامان بتو ده عبادت اكت وچه فايدة مروبي نادت هنگه هنگه اشتغوتي لهم الذكر يعني چه فايدة هو نادت اف بيرهاد نبا اف بيشامان بنابا اف توبا اف ايمانا هكا رجا قيامتي بتيان افا هبت وقت بيان بل <سؤال> الله واسم چونگه رب العالمي الظاني افا چنا كان افا ايماني نائنم ترسي فس ايمانوه وقته حتى مصيبه سراد وقد جاءهم رسول مبين وفروجك نبو اف بغمبره هاتيا نافوه وحالي واتش بو وقد جاءهم اف مدك زور ببهاتي بغمبره كي اشقرا زاني محمد صلى الله السلام بغمبره خده وقاصده رب العالمين يا جتي بجي دي راس ده وحاو جتي ايناي وحاو رب العالمين يا ايناي با هنه بس بونده بوده عذاب سرورا ببید پشتی اینگی چه بکن پشتی اینگی کفره بکنه با و جارکا دی چنفسر شرک و کفر و خرابیاخو هر وکی قوم موسی علیه سلام وقتی او قوم موسی او فیرعونی جماعتاوی او رب العالمینی موسی علیه صلاة و سلام بو هنواتی وقتی او نخوشی بو ناتین فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ال... <تصفيق> الْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ هنگي چه قلتا موسى عليه الصلاة والسلام؟ قت ادعو لنا ربك بما عهد عندك قلتا بما دعابك الرب خويا موسى عليه الصلاة والسلام حكا تافعذا بسرما رابك الرب العالمين إنا مؤمنون قلتا هم دي هم دي ايمان ايني وحتى الابرهامين عذاب سر را كري جره كدي نحو سر كفراخو سر شرکاخو سر خرابياخو چه فايده وندا وله اندر الابرهامين ارشده بطي وقت جاء هم رسول مبين يعني پی عمبر اك اشکره و اكی روجه ك سمال بیت و روج داره هم هر کسی که چووه تویه صابه روجه روجه بیت اما ظانی محمد حق اصلا الله عليه وسلم و ايمان هف ايمان والوكش اناي بس بو بس بو هنده بو در رب العالمين عذاب سراكت و او عبد السوء او عبد اخراب بس وقت بر طنقافی رب العالمين بناسی وقت بر فره خوده نناسیت و عبادت خوده ناکت و خلقونا حانا ده تپاش اما بس وقت بر هند در عبادت رب العالمين حتا و بر طنقافیه تید داره یه های مصیبت اگه ي کفتی حوالاتك بارطانج بين هوا را خوب بخدا برو نوش کرون و عبادت كرن و گناه هيران هنداتو او وي مصيبته وين خوشيت يدري پشتینگی دي تش تفسر گناه ها وس خرابي او رب العالمين ناسي يهي یه وقت ديندار بيت هادم زگفته و توبه كرن و گناه هيلان و شويت باش كرن چي گوه دي ني رب العالمين کرد كتديد جرا كلي تشوف سر گناه و خرابيته او بامري رب العالمين دي ابا وني هيك الواعد بدت قلقلقه خرابه تقرب العالمين عشان ما بس كان غيره بياخذ ناسيت, بو بو ناسيت. بس وحده بطنغاويه شيخه بو حالي وخوج بو ورفري ما بعالمين الناسيت منو يسمعنا الله عليه وسلم بشتمه تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده مش تخدي برفري الناسه مش ابه خدي بهو و ده تلبر تانگویا خلاص کرد. اوه دنیای دا ربعمی حالی بخوش کرد و بر فکر رب العالمی نکرد و پشت خوکر به دین خوده رب العالمیش ورق الله فناسی اهم. اوه دنیای دا خوده بیکری و دین بیکری. اوه ناف قاموسه خداو عبادت رب العالمی نکه ربعمیش ورق قیمت دیوان بیکت ناف عذاب دا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 ثمّ تولّوا عنه، يعني بجت بيعمّبر بهاتي ووزانك أبغى بيعمّبر يا خديه. هنّي واش كر، واجت دخوك وقالوا معلم، الله عليه السلام. أفت الله عليه السلام؟ نبيّ عمّبر الله عليه لا يا خديه، نإنه. يعلمه بشر، أبى مروفا كان يشوف يعمر برد صل الله عليه وسلم. وقال معلم، بس ده شنو كان ده إيمان بينا هنا؟ مجنون وحاشد قطه بيعمر برد صل الله وسلم قطه بيعمر عقليه تيجي ودين بي وعقله وينماه بس ده إيمان بينا هنا. أما وقدي وزاني مازنة وزاني وخل كعام مش زاني كمحمد صلى الله عليه وسلم بيعمر يا خديه. بس پشتا خو کرد دینوی و بس در ایمان پین اینن باریه پین اینن وقالو معلم مجنون بوده او ای کلیشا پیانبری در سال الله و سلم باشتانه و بوده اقلوی نمایه و جا را حیات نرانی پیانبری سال الله و سلم بوده امدهاتی من بوده دختوره کشه اینم یعنی علی اصاس رو ها ترانه و صحبت بید کرن که علی اصاس اف چه پیانبر بردی سال الله و سلم چیه؟ فعقل وینه مایه، اما وابخش زانی و نیه، اما بعضی باید دل خلقی چه لیب کن؟ دل خلقی تیگ دن، به معالمه هو دیار کن که افت شده بیامبر فروردی صلی الله و علیه و سلم، شته که حق و راست نیه، و همه ما رئیت چنا؟ همه ما رئیت شیطان نه، همه ما رئیت شیطان نه و وحی شیطانیه، نیش خلقی داد بزردی حقیه نج، و نگاش همه وقتی الشيطان بو وكسم الدجمنوكيه في حقيقت كان من وحيه تينيد جهال ججره كلي بشم والله اوا تابع اسرائيل يونا اوا يتونه اوا فلان اوا فلان وني, وني كان بس العالم تشناك دي حقي دين كل مولود يولد على الفطره بيان الله وث سام فهمو بتشيكات وحده البيت سار حق سد توحيده اجاوت جال فطره ايكا افريكا حق جال فطره ايكا قبيل حق قبيل جات دين حق ودين راس دين حق راس الوا شو نبي ديفچن ديبچن نبي ديني عمل متيكدان ما هو نبي ما فيد عم بخول تشير وب تشير ديني بك لوريو بلاوريو والجرين ها استاذيها وينر سو ما بدي ديتچين نيابا كيم با ميني جرجا بو ما في غودي نيي غودي دين اخو كر بو تشه بزوان ولعبا ترانا بيتكون لوري بيتكم ني ابره سيدا وما حلال ك سو ما ورا بو وشيء كأبدي دلوا بيدوانيت يوسيدا بقوله بكره بحلال كر، وشيء كأبدي دلوا شنابيدوسيدا بحرام كر، ما هو دين درابن شن بالعالم حقد راس، وقال معلم مجنون، أفأحنا ديننا كيش؟ ديننا في صلى الله عليه وسلم، إن كاشف العذاب قليلا رب العالمين الله عليه فإنّا بتعظيمها چونك إيكل كارية رب العالمين كارية رب العالمين بحسكت وكارية رب العالمين چونك الهماء ماصرًا ويهد كاملًا أنه بيك رب العالمين بجيد أم كاشف العذابي يعني في عذابي دي سرفانا راكين قليلاً يعني مدّاكي كيما إنكم عائدون ابتأكيدي وبيشك عمودة شنف سار ويشرك وكفر وخراب أخوة أبري أفعذابا ببهنكو بيت که اف حشکاتیه و اف صالد هف حشکاتی منوی سر واده ها دید اما دلیل که اف بدخان این مبین بحثی چیه بحثی و اول وقت پیانبری سعاصم سره قراشیه و کافرت قراشیه داره چون که قیامت عذاب چلی نوید عذاب خلاص نوید و خفیف نوید کسی نوید داره اما چود داره حتا حتا چود نوید نوید نداره وابا عميبو كافرة ومشركة عذابت چلينو قد نا خفيفت قد ونا تينا اما ابا بحسي الدنياية إن كاشف العذاب قليلا يعني عم فيحش قاتية لسراكين قليلا مدكي كيما انكم عائدون وابا عميبو جالي مشركة وقالي كافرة هونك ديش نفسر شركو كفراخو ووكريش واختير رب العالميني أفحش قاتية سراكري ودعا بي عليه وسلم وقام بس الله وعيوس على وما رحمه ومات الله ورساله كاللى رحمه للاعلامينه قام بس الله وسلم رحمه ولكن لو افهم مشكوى الله وسلم دار لكي الله الله وسلم داره ومداره وداره وداره نم تبوند نصب حبت منه کشتن و نیا دا ازیاته گاه دیم منه بصرمان و الله عليه بر سعالله و علی سمه موافق تبلکی شب کن قبل کی ایمان بینونو و بین سرکا حق و سرکا راست بولد ای کریوات و دبهرند بیام بر مبارانه بنا و تو گله جریئی آن نه به جامد ایمان اینی نه به جامد منیت پیشمانی بسیاری بس ده... there... يا محمد صلى الله عليه وسلم دراكا رب العالمين ما مبونه نكو تابع عباس علاه سامي تشموني نوروا تبيع عباكي حكي مجالك ازياد دو دو الديني... دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو ما باران المسلمين فهو يقول الله عليه وسلم ان الله يقول هم رحم الله يقول لك ان الله يقول لك سراكر الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان هم يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول وتيوم نبطش البطشه الكبرى بطش يعني واش عندنا بطش يعني واش عندنا ام اراده ان بطش ربك لشديد يعني ان عذاب ربك لشديد يوم نبطش البطشة يعني روجكي دي عذابكي عذابك البطشة الكبرى عذابك قالكي تياه قالكي ما عبد الله بن مسعود رازو بينا أخذي يوم بدرة بيج الأبا بحسيه شاري يوم نبطش البطشة الكبرى يعني ديه عذاب دين عذابها ما مواصره هنكي كاسي نقول يا خلاصنا بيت قالي قرائشیا، آوکسلهاتینالالی پیامبری صلی الله و علیه و سلم، و آو دشمنیاتی پیامبری کریبو، هاتینالالی وترانه پیکرینو، صحبت پیکرینو، و هاتنالالی دخازله کر کرب العالمین به عذاب سر راکت در من که و نیا روزه کنیزی کیابونگو هی کلیه نعذاب عذاب همه ماستره دنیای داد طبعا کجای که لوام مازنت قراشیا و النف شارع بدريده هاد ناقشتن هوا يوم <تكلم> نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يعني أمدي رب العميني قوتي أمدي باطولان هنقو فاكين كون قوتي أمدي إيمارهيني ربنا شيف عنا العذاب إنا مؤمنون مشتي مع عذاب سارن قراكر ومحشكاتي سارن قراكر ينقو شكر مجيو نفسار كفر وشركاخو هوا عميني قوتي أمدي بطوليل هنقو فاكين إنا منتقمون. والآيات تدش من المجرمين منتقمونه. وصفات رب العالمين يمر وفي بصماتي والخوف شيار بي. شجا رب, رب العالمين برفريه دام يمر وفي تي يمر في خداب ناسيد. بردان قافية برفريه خراب هر بس يجب استنغي عذابك مازن وطول بهند بالمروي فكان اا مروي واعده رب العالمين كاز توبيك ومؤمنين معامل صالح دمبشتينغي وقت البرفري ومن هات اس بقم رابن بامريا كم بمسري عبد الله بن عباس بنا حدا بيد يوم نبطش يعني هم دي عذاب دين عذاب وماظر بحثي رجا قيامته ها وفايته هر دو هم دنيا دا عذاب وماظر هاتنا عذاب دان الشر بدري و رجا عذابها ما همه ماصره اوش رجا قيامتش ديشنا ناف عذاب همه ماصر دا كا او كافرون او مشركا او ازيادة قيام بلي داي صلى الله عليه وسلم و هر كافرك و هر مشركك هبيت كيف تنقر أبو العالمين؟ قومي فرعوني كاته هو واحد بموسى وهناك وآخر دعوانا على الحمد لله عبد العالمين صلى الله وسلم على خير الحقين محمد وعلى آله وسلم